بسم الله الرحمن الرحيم نو وام والقلم وما يسطور ما انكتب به عنك ربك لمجنون وان انك لادرن غير من اننك لعلى خلق عظيم فستبصر وينصر ويبرص بيائكم المفتون ان ربك هو اعلم بما هو ولا عن سبيل وهو اعلم بمن لا تطع المعلكي ودونه عدل منه يضلون ولا تطع كل حلاته ثم طَيْرٌ مُّعْتَدٍ أَثِيمٌ عُذِلَ يَوْمَئِذٍ كَذَّبَ أَمْ كَانَ زَمَلٌ وَدَنِي إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَاسِهِ عَلَى الْقُدُورِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ بَلْ أَوْعَدْنَا عَلَيْهَا طار يُقِيمُ لِرَبِّكَ وَهُنَّا لَائِمُونَ فَأَضْحَتِ الصَّخْرُ مَثْوًى لَّنَا دُونَ مُسْلِمِينَ أَن يَغْدُو عَلَى حَرْثِكُمْ إِن قُلْتُمْ لَنُورِيَنَّ سَوْفَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهُمُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَضْرِهِ مِنْ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ مَا ظَنُّوا بَلْ نَحْنُ مَفْرُومُونَ قَالُوا أَوْ تَقْضِي عَلَيْنَا أَمْ أَقُولُ لَكُمْ لَوْلَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَقَالُوا بَلْ نَحْنُ بِمَا قالوا يا ربنا انما كنا طاغين عسى ربنا ان يذلنا خيرا مما كنا ربنا راغبون كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآثِمِينَ أَشَدُّ لَهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُسْتَقِيمَ عِندَ رَبِّهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ أَمْلَكُم كِتَابًا فَتَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَالُونَ أَنَّكُمْ أَلَمَّا نَعْمَ عَلَيْكُمْ بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ كِيَامَتِكُمْ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ فَدَعَوْا إِلَى سَيِّئَاتٍ وَضَلَالٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَيَأْتُونَ بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَتْرٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى أَشِيَاعًا أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وَهُمْ سَالِمُونَ تَأْوَى مِنِّي وَمَن يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَسْتَ بِلِجٍّ حِينَ لَا يَعْلَمُونَ وأملي لهم إِنَّ نِعْمَ الْمَكَانُ لِمَنْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا كَمِنَ النَّرِّ مُصْطَلٍ إِنَّ عِنْدَمَا مُلْغَبٌ كَمَنْ يَسْعَى بِاللَّهِ شَكْيٌ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الصُّوتِ إِنَّ دَاوُدَ وَهُوَ مَكظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَتَبَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ ذَٰلِكَ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَتَّبِع الرَّذِيلَةَ لَيُضْلِكَنَّهَا بِأَقْوَالٍ يَمْنَعُونَ لِكِرَاءٍ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ